سُبْحَانَ عَدَابِ الرَّقْمِ الَّذِينَ هَلُمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابَ اللَّهَ سَمْعَةٌ وَأَبْصَارٌ فَاتَمَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَتَمَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَنْ إِلَاهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ به أَظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُنَّ يَصْلِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِمَّا تَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَعْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسِلِينَ إلَّا مُمَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَلَا النَّاعِمَنَّ فَلا قَوْصٌ عَلَيْهِمْ فَلَا قَوْصٌ عَلَيْهِمْ وَدَامُوا يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عَيْنُ ضِيقِ عَذَابِ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ الغيب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 ان يتقوا ولا تقرذ الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقرذهم فتقرذهم فتكون من الظالمين